فلما جاء السحرة قالوا لفرعون قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال لعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى القوم فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فدعون وقالوا بعزة فدعون إنا نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين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 فلا سوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا غير إن إلى ربنا لا قمعوا أيه يغفر لنا ربنا خطايانا خطايانا أنتم أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسرب بعبادي أن أسرب عبادي إنكم تبعون فارسل فدعون في المدائن حاشرين انها اناء الى شرذمه قليلون وانهم لنا لغاظون واننا لجميع حاذرون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 الجمعان قال اصحاب موسى قال اصحاب موسى اننا لا مدركون قال كنا ان مع ربي سيهدين فامحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فَلَقَّفَ كَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْقَوْلِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهْتَدُونَ وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير